وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَتُوا نُفُورًا يَوْمَ يَرَونَّ الْمَلائِكَ تَلَابُ شرَ يَومَائِذِ للِمُجِمِينَ وَيَقولُوا نَحَيرًَا مححجورَ وَقَد ن إِلَ مَا عَعملِلُوا مِن عملَلٍ فَجَعَنَّهُ هَبَا أَمَّثُورَ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 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ شُورًا وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 112. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 113. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا